الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَذَكِّرْ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا نَحْفُظُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ إِنَّ الْخِطَابَ النبي لأنعمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين لقد رضي الله يَعْلَمُ سِرَّ الْجَوَانِحِ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآتَاهُمْ وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وعذبو الله مظالما كثيرا تاخذونها فعجل لهم هذه فعجل لهم هذه وكف هيئ لي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكوا الذين كفروا لولوا الأدبار لا التي قد خَلَتْ من قبل ولن تجد لسلمة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما كفروا وصدتوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوفا والهدي محكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ورساهم مغينات لم تعلموهم لم تعلموهم فتطئوهم فتصيب كنهم عفرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إِذْ جَاءَ النَّذِيرُ كَفَرَ فِي قُلُوبِ الْحَضَرِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُ الْكَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَنلَهَا وكان الله بكل شيء عليم الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نفتعين إهزن الصراط المفتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضوء قال صدق الله رسوله وفيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله عاملين امينين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل منذون ذلك فتحا قريما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليغهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورى ومثلهم في الإنجير كزرع أخرج تزوان ابطرجه تطب فازرغ فاستغل فاستوى على سوقي فاستوى على سوقي يحجب الصرع عليغيظ به الملك فـ وعلى الله الذي